وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في أنه هل هناك دليل مستحكم على أن الطفل حتى ولو أصبح رشيدا في كل معاملاته ما دام طفلا محجور عليه فاستدللنا بالآية المباركة وقلنا أن الروايات التي الكثيرة التي وردت في تصحيح عدد من تصرفات الأطفال مختلفا باختلاف درجات الأسنان هذه ما تحمل على أنها من باب المثال وأن المسألة مسألة الرشد حتى ولو كان قبل البلوغ بل إما أن تحمل على الاستثناء لو امنا بإطلاق الآية أو لو لم نؤمن بإطلاق الآية وقلنا الآية تقول ابتلوا اليتاماء المقصود بالابتلاء في البيوع والتجارات ونحوها مو في كل شيء خب إذن أفلاً ما ماكو تعارض بين الآية وتلك الروايات الآية هذه كانت اللي قرعناها وأبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنسهم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم إلى آخر الموارد. قلنا المحتملات القرفية لكلمة حتى في الآية ثلاث احتمالات إما أن تكون للغاية بمعنى النهاية مو بمعنى الالغاء. وإما أن تكون للتعليل. بمعنى بيان فائدة الحكم وحكمته وإما أن تكون حرف ابتداء قلنا يقع البحث في مرحلتين إذن في المرحلة الأولى هل يمكن تعيين واحد من الاحتمالات الثلاث؟ او لا هذا البحث الأول فالبحث الثاني هل أفرض ما أمكان أو أمكان في على كل هالاحتمالات ندقق في تفسير الآية وفي معنى الآية أما على المرحلة الأولى وهي أنه هل يمكن تعيين واحد من هالاحتمالات؟ توجد آيتان في القرآن بالنظر الأولي الآن هكذا أقول إلى أن نبحث إما في آخر هذا اليوم في آخر البحث هذا اليوم أو يتأجل إلى غد ما أدري ابتداء هكذا نقول نقول توجد ايتان في القرآن أه أه ما ممكن حمله حتى فيهما إلا على الغاية طبعا لقدام أقول لكم احتمال التعليل وهو بيان الحكم والفائدة ما, ما وارد إلا في آيتنا يعني كل الآيات الكريمة الأخرى التي فيها كلمات حتى إذا موردها ما يناسب, ما يناسب مع التعليم فالتعليل هذا احتمال يختص بآيتنا ولكن هل نستطيع ان نستمد من الآيات الاخرى في مقام تفسير آيتنا بمعنى اخر غير التعليل هناك آيتان في القرآن فحسب لا اكثر آيتان في القرآن يمكن أن ندعي أو هل سأولم ندعي الى الآن نحقق بعد ذلك يمكن أن ندعي أنه ينحصر معناهما في الغاية يعني النهاية آية احداهما آية الزمر الذين الذين اتقوا هذا مع الجنة مال النار نترك فعلا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا معده واورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجل العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يثبتون بحمل ربهم وقوي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين هاي آي هذه هو احتمال التعليم لا معنى له لأنه وفي كل الآيات غير آياتنا لأنه مورد ممورد تعليم يبقى احتمال الايه واحتمال عفوا احتمال الغايه ونهايه واحتمال الابتداء ما رفضنا به احتمال الابتداء وهل تفعل حتى الان نمشي على هذا الرف الى ان نثبت بعد ذلك ثلاثه ما رفضنا به احتمال الابتداء هو ان اذا بما انه دخلت على الجمله اللي بعدها جعلت الكلام, جعلت الكلام ناقصا فلا بد من تتميم حتى يمكن حمله على الابتداء لان حتى للابتداء يجب ان يطلع على كلام تام يبتدئ بكلام تام قوموا بكلام ناقص هنا اذا دخلت انما دخلت على جمله جعلتها ناقصه فيجب ان يكون لها مكمل حتى يمكن حمل حتى على معنى الابتداء الايات التي جاءت بعد هذه الايه كلها معطوفه بواو عطف اذا ما راح تكون مكمله من هنا قلنا أن هذا إذن يختص بالغاية لا بد أن يحمل على الغاية هذه الآية والآية الثانية آية التوبة آية مئوسنتاعش وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا راقت عليهم الأرض بما رحبت وراقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه خب همانا التعليل خموة معنى كما في كلها معد آياتنا لأن المورد ممورد تعليم تبقى الغاية والابتداء ايضا الابتداء به نفس المشكلة الابتداء به نفس المشكلة لان الجمل المتاخره كلها معظوفة معظوفة بحفقة بل حتى اذا راقت عليهم خل راقت عليهم وانا صارت جمله ناقصة بسبب اذا كنت كمن حتى يمكن حمله حتى على الابتداء خب الجمل اللي بعدها إذا ضاقت عليهم والأرض بما وضاقت هذا عطف بالو وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا هذا عطف بالو وظنوا أن لا من الله إلا إليه إذن ما ممكن, ما ممكن حمل على الابتداء مثلا فعلا إلى الآن هالشكل موجود. ما ممكن الحمد على الابتلاء، فيتعين الحمل على الآية على الغايه فلو فكرنا هكذا تفكير ان ايتنا نبيصه بهاتين الايتين لكي تحمل كل كل هالايات الثلاث على محمل واحد يتعين احتمال الغاية يتعين تتعين خب بالمقابل خب اخوان عزيز علينا والان هم خاضر المجلس هو جابلنا اغن عن طريق الكمبيوتر جابلنا بقائمه مستعده لجميع الايات التي بها كلمه حتى اذا ورغم انه المفروض في الاستيعاب في ال... الكمبيوتري المفروض ان لا يقع به ولا خطا واحد صدفه ان خطأ يصير بعد فد مورد صاير في كتابه الاخ خطا فد مورد بس والباقيات صحيحات هذه القائمة التي أعطيت مفروض بها أنه اثنين 42 مورد بها هذه حتى إذا والواقع أنه هو 41 يعني واحد من نصفة تنطلع خطأ هذا أنا شطرت عليه سوره يونس ايه 23 وعشرين هذا وقال اخطاء البقيه صحيحه ف واحده واربعين مورد عدنا انا واحدة واحده واحده راجعتها بالقران اذا اطلع كل واحد منها واقراها يا اخو هذا من يعني اخذ من وقتكم أنا أذكر خلاصة ما عرفت بمراجعة الآيات وأنتم بحمد الله كلكم علماء فتراجعوها يعني كما أنا على ضعفي وانكساري وأوضاعي راجعت واحدة واحدة أنتهم راجعوا واحد واحدة, واحدة ولا قد أخطأت في بعض الاستنتاجات مدينيا هو كل إنسان يخطأ لا قد أخطأت في بعض الاستنتاجات في يوم التالي تجون قد تصححه لي هذا الذي أنا تواصلت إليه ما يلي سورة آل عمران الآية واحد اثنين وخمسين يناسب الابتداء فحسب تعليل قلنا تحت أنا، تعليل قلنا بس في سورتنا والبقية تحت تعليل ما كله غاية لو ابتداء، لو غاية لو ابتداء لأن تعليل قلنا مورد التعليل قوم مورد معكم فهذا في سورة آل عمران الآية 51 و 52 يناسب الابتداء ولا يناسب الغاية سورة النساء بل مية سورة على عمران الآية مية يناسب الابتداء ولا يناسب الغاية سورة النساء آية ستة وآية 18 آية ستة هي آيتنا حتى إذا بلغوا النكاح هذه بيها بحاجة ذاتها ليس احتمالة قلنا لولا دليل او لنا على غير ذلك خب هذا يبقى آية اسم الطعف هم تناسب الابتداء فحسب ما تناسب الغاية الزمنية أو النهاية سورة الأنقام آية خمسة وعشرين وواحد وثلاثين واربع وعربعين وواحد وستين كلها بلا استثناء تناسب الابتداء فحسب ما تناسب الغاية التعليق لا تخطي عنه سورة الاعراف آية سبع وثلاثين اسمانيه سلاثين سبع وخمسين كل هذا بلا استثناء تناسب الابتداء ولا تناسب الغاية سورة التوبة آية اسمان مية واسمان دعش هذه واحدة من الآيتين اللي قلنا أنها تناسب الغاية لأن البقية الجمل معطوفة بحرف عاطف فما ال... يصبح الكلام تام مان حتى نقدر نحمل على ال... ال... الآيتين اللي قرانا هما وحد هذه قرأت سورة يونس آية اثنين وعشرين كتب هذا عليه ها Juno, Oh, iedereen is هذا هم هذا بينضاف الى ايات الابتداء يعني بعد أحسن يعني راح يصير أقوى الشيء اللي ارده هذا هم ينضاف إلى آيات الابتداء لان سوره الايه 24 انما متل بالحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به واط الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض بخرهها وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا هَذِهِ تَكْمِيلَة فَاط الجُمْلَة التَّامَّة أَتَاهَا أَمْرُنَا إِذَنْ يُنَاطِبُ الْإِبْتِدَاءَ وَلَا وَلَا يَنْتَصِمُ الْغَايَة خُف سُورَةُ هُود وصلنا سورة يونس سورة هود آية أربعين يناسب الابتداء للغاية سورة يونس. يوسف آية مية وعشفة تناسب الابتداء سورة الكهف آية واحد وسبعين وسبعين سبع وسبعين ستة وثمانين تسعين سلاثة وتسعين ستة وتسعين ستة وتسعين في ستة وتسعين مرتين أنا كاتب آية آية واحد وسبعين أيضا تناسب الإفتداء فحسب آية 74 وسبعين تناسب الغاية والابتداء يعني احتمالان واردان به ايه وسبعين تناسب الابتداء فحسب آية سته وثمانين تناسب الابتداء فحسب تسعين نفسه ثلاثه وتسعين نفسه سته وتسعين نفسه سورة الأنبياء الآية 96 تناسب الابتداء فخص سورة المؤمنون 64 67 99 آية 64 تناسب الغاية والابتداء احتمالا كذلك 67 77 هم اما ايه 99 وتسعين تناسب الابتداء فحسب سوره النور ايه 39 وثلاثين تناسب الابتداء فحسب سوره النمل ايه 18 قعش واربع او ثمانين كلتهما تناسبان الابتداء فحسب سوره السبع آية 23 تناسب الابتداء سوره الزمل آية 71 73. آية 71 تناسب الابتداء آية 73 تناسب الغاية لأن الجمل مهم مكملة فصير غاية من سور الابتداء سورة سورة غافر او قل سورة المؤمن تدعى آية الى اسمين سورة غافر هذه السور الى سورة غافر او سورة المؤمن آية 34 تناسب الابتداء فحسب سورة فصلت آية 20 تناسب الابتداء فحسب سورة الزخرف آية ثلاثة آية ثمانية وثلاثين تناسب الابتداء في حفظ سورة الأحقاف آية 15 تناسب الابتداء في حفظ سورة محمد صلى الله عليه وسلم آية و 16 تناسب الغاية والابتداء سورة الجن آية 23 وعشرين تناسب الابتداء هذا استقصاء آيات قلت لكم قد أنا خطأ في بعضها لا طالعوا أرجو أن تطالعوا لأنه يتوقف على هذا فهم معنى آيتنا فتطالعوا كل واحد واحدة في بيتكم ودققوا وأخذوا إياكم هالقائمة اللي أخذتكم ودققوا في أنه هالا استخصائف أولي بعد الالتفات الى هذه القائمة اسجل انا قدث نتائج اشرح لكم النتائج اللي اسجلها ما يلي انا اقول لو مشينا على هذا المنهج لتعين حمد اياتنا حينما نريد ان نوفق بين وبين باقي الآيات تعيث أي حمل آيتنا على معنى الابتداء وليس على معنى الغاية هالشكل وتوضيح ذلك أبين الاستنتاجات التي البنود اللي استنتاجوا عندي من هذه المراجعة حتى تشوفوا النتجة النهائية وخلوا له واضح بملاحظة هذه القائمة من الآيات يتضح ما يلي أولا أن الأكثرية القاطعة لهذه الآيات تناسب الابتداء في فحسب هذه أول نتيجة منها الاستقصاء يصير واضح أن الأكثرية القاطعة من موارد استعمال حتى إذا في القرآن الكريم أصلاً للتعليل خهيج للتعليل بس في موردنا يرد به احتمال التعليل في بقيه لا لان مورد التعليل ما يكوبيين للغايه هم لا يتعين للابتداء الغاية ما, ما تعطي معنى هذا اولا الاستنتاج, الاستنتاج الاول ثانيا هذا اللي قلناه الان صار تكرار بعد احتمال التعليل بمعنى بيان فائدة الحكم وحكمته لا يرد الا في ايتنا حتى اذا بلغ النكاح هذه اثنين ثالثا ان الايات القليله التي افترضنا تاتي احتمال الاحتمال الغايه فيها كم ايه شرح كنا نذكر في كل ايه اللي كنت انطيكم عنوانه كنت أردف هذا ببيان ما أفهم من الآية هنا هناك آيات قليلة يتأتى فيها احتمال الغاية هل آية القليله كلها باستثناء آيتين كلها كما يتأتى فيها احتمال الغاية يتأتى فيها احتمال الابتداء لأن لأنه أكملت الجملة مو كلها معطوف بحرف عطف أكملت الجملة فحينما أكملت الجملة مو كلها معطوف بحرف عطف والمقياس هذا يمكن على الابتداء ولا لأنها أكملت الجملة وما معطوف بحرف عطف صح احتمال الغاية وارد لكن احتمال الابتداء هم وارد ما عدا آيتين اللي قرأناهما وحده من سورة التوبة ومحده وحده من ومحده من سورة الزمع هاتان الآيتان قلنا احتمال الابتداء موارد به احتمال الابتداء موارد يتعين الغاية لماذا قلنا احتمال الابتداء احتمال الابتداء ما وارد بها قلنا لان الجمله المتاخره كلها معطوفه فما راح تكمل الجمله الاولى التي صارت ناقصه بسبب إذا ما راح تكمل الجيات ايات المتاخره لانها معطوفه هذا كان دليلنا. الآن هذا اللي جلنا أمين سوه اليوم إلى حد حسعة الساعة. الآن أقول أن افتراء تماميتها هذا بغضه لأية فقط افتراء تماميتها يمكن أن يكون بمثل فرض حدث أو تقدير أو اكتفاء بالقرينة المقالية أو الحالية. مما هو كثير في القران الكريم ومالوفا عندنا مما هو فيه فهذا ممكن يعني ان الحذف والتقدير والاكتفاء بالقران الحاليه او أن كاتب المقاليه او الحاليه تقدر تقول المقاليه او المقاميه كلاهما ممكن تعبير إذن النتيجه اللي أنا اتوصل الي الله العالم انه بالتدقيق في هل قائما وفي هل الاستقصاء اظن انه يتبين ان اياتنا المباركه لا أن ان نحملها على معنى الابتداء هكذا اقول فإن كن فان كنا مصيبين فلنا اجران وان كنا مخطئين فلنا اجر واحد على كل حال فكروا بي إذا ما عدكم مناقشة في ذلك حتى إن شاء الله غدا نكمل البحث إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته